سؤال من بعض الإخوة أنهم من الملتزمين ومن المتمسكين بدين الله، لكنهم يعانون من بعض المعاصي مثل الوقوع في العادة السرية والنظر المحرم وغيرها من الأمور، فما هي النصيحة في ذلك؟ جزاك الله خير. سألوا الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا وإياكم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العافية. اللهم إنا نسألك العافية وأن تمن على من ابتلي بها في هذا المجلس بالعفو والعافية. اللهم منّ علينا جميعا بالعفو والعافية منك يا ذا الجلال والإكرام أخي في الله إذا خلوت وغابت عنك وغبت عن الأنظار وأرخيت عليك الأستار تذكر نعمة الله عز وجل عليك إذا خلوت تذكر المريض الذي يتأوه والله متعك بالعافية تذكر الفقير الذي يكدح وآناء الليل والنهار من أجل لقمة عيش يصد بها رمقه الذي يؤلمه والله أغناك تذكر أخي في الله الخائف القلق المعذب الذي يعيش العذاب والنكد في الحياة والله أمنك من خوفها ونكدها أكان الجزاء أن تعصيه أكان الجزاء أن تحاربه بما, بما بنعمه التي أستى بها إليك هذا جزاء الإحسان فما جزاء الإحسان إلا الإحسان للجحود وللكفران فاتق الله باريك وخف من الله عز وجل فيما تقترفه بيديك واعلم أن لله السطوات وأن له أخذات فلا فلرب ما فإن الله عز وجل لا يدع العاصي ولا تزال المعصية بأهلها تتبعهم فتنكد عليهم حياتهم أو آخرتهم أو يجمع الله لهم بين العقوبتين من عصى الله إما أن يعذبه الله بمعصيته في الدنيا وإما أن يعذبه بها في الآخرة أو يجمع له بين النقمتين والمصيبتين فاتق الله عز وجل وازجر نفسك بقوارع التنزيل وذكرها سطوة العظيم الجليل فإن ذلك أعظم زاجر. من حدود الله جل جلاله والله تعالى أعلم